صلوا على النبي محمد عزك تسليمي تسليمي تهدا إليك يا طه والصلاة الباري الباري تدرى عليك يا طه والدين اليوسر يا نبي بيخته Yeah, yeah.